man na si o zida to fikof rigon lu vegel la يحِّ نَج وَعَ مَ يوحَّم نَب وَعَ مَدلط وَدتَ ماَا حَ مَملهغُ فَيحِم الله, فيحلوا ما حرم الله Zinna l'hom su'u a'malihim. Wallahu yeah. la yahdi l'quom al فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٍ إِلَّا تَنْفِرْ يقُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فرثان يثنين إذ هما في الظار إذ هما في الظار إذ Thank you. كلمة الله <تصفيق>